اذْخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّا السَّنِي الْكِبَرُ فبِمَ تُبَشِّرُ قالوا فَشَّرْنناَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُم مِنَ الْ القان قد قَالَ وَمَنْ يَقَطُ مِ الرحشمَةِ رَّهِ إِل الَّلُ قَالَ فَمَا خَطضُكُمْ أَّهَا المُسَلُودقالَُ إِا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنْدِجُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا أَنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ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 تأثري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضو حيث تؤمر وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّبَدِّدَ رَأْسَهُمْ أَوْ أَن نُّغْرِقَهُ ۖ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۖ يقول في فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخذن قالوا اولم ننهك عن العالمين.